والذين اتخذوا من دونه أغنياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها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 والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أغنياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وَمَا أَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إلَى اللَّهِ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبِّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ فَأَطِيرُ السَّمَاوَاتِ والأرض جَعَلَ لكم مِنْ أُنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَزْرَأُكُمْ فِيهِ لَيْسَ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 والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضائعة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان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 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَ الضَّالِمِينَ مُشْرِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ جَنَّاتٍ لَّهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ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 وَلَأَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ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 والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون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 وَتَرَضَّى لِمِنَ الَّمَّا رَأوا الْعَذَابَ يَقُولُونَهُ إلَى مَرَدٍ مِنْ سَرْبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا قَاسِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ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 اِن اَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا البلاغ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنَّ يُصِيبُهُمْ تَنَاهِيَتُمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ